أعوذ بالله من الشيطان الرسيم الله لا إله إلا هو الشيء الضيون لا تأخله جهة ولا يوم له ما في السماوات وما في الأرض لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَيَشْفَعُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ وَمَا تَسْتُرُونَ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا ورسي المسلمات والأبطال لا يعوده حسبهما فلا يعوده حسبهما وهو الحليل الهدين لا إكرامة الدين والجبل ونرسلهم الغيب انمى المصطفى بالقافه كانا لله نسالك انت قديم قال له احفظها لكنك والله سميع عليم اللهم ارحم من امن يخر ومن يضل لا تقبلات رب الاول والاخر الله يطهر من الذين الذين اليه لهم قلما وما اذا اصابهم المر ملكا